بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه فلهو الحق من ربك لتنذر قوما ما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 ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها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 إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلج بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين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 فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها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 ما اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مريئه من لقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل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 فَأَنُخْرِجُ بِهِ زَغْرًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ